أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر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 وبيضة عينه من الحزن فهو كظيم قالوا تَلَّعِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظَ لَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِن اشكو بثي وحزني الى الله قال إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون